بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة بعما أرضعت يوم ترونها تذهن كل مرضعة بعما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة وتضع كل ذات حمل حملة وترنّس سكارى وترنّس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم إنزل زلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها اذهن كل مرضعة عما أرضعت وتغن كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وذرى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكرة ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل خلقه بغير علم ومن الناس من يجادن في الله بغير علمهم ويتبع كل شيطان مريض كتب علي أنه من تولاه فإن له يضل كتب علي أنه من تولاه فإن يضل ويهديه إلى عذاب السعير يا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 ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقرض أرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل ثم نتبغو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَمَنَّى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ انْتَزَعَتْ وربت, وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى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 ثاني عطف ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرفين إن أصابه خير اطمأن نبأ فإن أصابا خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فاليندد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يرث أن كيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 كثير حق علي العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن ينل الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم والحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق إن ان يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحننون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ونعقا ولباسهم فيها حرير وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواءاً العاكف فيه والباد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 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ الْأَوَّلِ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الَّذِينَ يَضُوفُ تَفَتَّهُ وَالَّذِينَ يُفُونَ نُذُورَهُمْ وَالْمَوَّالِي وَالَّذِينَ يطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قو النذو حنفا لله غير مشركين بأ ومن المشرك بالله فكأننا خروا من السماء فتخلق الطير أو تهوي به الريح أو تهوي بالريح في مكان السحقة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محنها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا سكلا يذكر اسم الله على ما وزقهم من بيمة الأدمغام فإلا لكم إليهم واحد فله أسلم وبشّر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله جنت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبند جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مِنْكُمْ كذلك سخر غانكم لتكمبر الله على ما هداكم لتكمبر الله على ما هداكم وبشر المحصنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفؤ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 ونولادف الله الناس بعضاً ببعض له الدما الصوابع وبيعون وصلواته ومساجد ومساجد يذكر في اسم الله كثيراً ولا ينصرن الله ما ينصر ولا ينصرن الله ما ينصر إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَأَيٌّ يُكَذِّبُكَ فَكَانَ كَذَّبَ لَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَنَّ قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبحرين معطلتين وقصرين مشيدا أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّمَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَمَنْ يُخْلِفْ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا لَّنْ يَنفَعَ رَبَّكَ كَانِسُنَ تِينٍ مِّمَّا تَعِدُونَ وكأي من قرية نمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإليه المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شخاق بعيد وليعلم الذين, أوتوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا من الصالحات في جنة نعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله ورزق حسن وإن الله لهم خير الرزق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 نهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله نطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض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 وهو الذي أحياكم ثم يبيتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكافر لكل أمة جعلنا من سكا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسخ فلا ينازعونك في الأمر ودعه إلى ربك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 إن ذلك في كتاب إن ذلك عن الله يصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانهم وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصي. وَإِذْ تِلَأَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النار نار وعدها الله الذين كفروا ان نار الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجدبكم هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، مل تأبيكم إبراهيمه وسمكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكن الرسول شهيدا عليكم، وفي هذا ليكن الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصم بالله واعتصم بالله هو مولكم هو مولكم فنعمل مولا ونعمل نصي.